جتني وجبت كل أصوات معها كل شيء فيها يقول ماني محتاج جتني وجبت كل أصوات معها كل شيء فيها يقول ماني محتاج وعيتي قابلها وكمل دلعها وراحتي شوي شوي ما سوت زعاج جتني وجبت كل أصوات معها كل شيء فيها يقول ماني محتاج وعيتي قابلها وخلص دلعها وراحتي شوي شوي ما سوت ازعاج في الناس ناس ما يكمل طمعها ومحرومتي فيها مرض ما له علاج كانت ضحية فكرها ومجتمعها ناس تشوف الناس حاجات فدراج ارثيلها وأحنها من وجعها بتموت ما سمعت من الصدق هراج حياتها مصنوعة ومن صنعها لا عاش في الدنيا البسيطة ولا داج نزعت نفسي عنها وقلت دعها مهي مهتمة لما مريت بحراج وبدلتها باللي لذيذ ولعها بنت الرجال لها على الباب مزلاج جميلة جمالها ما خدعها ولا مشت في السوق تسحب لها فواج مصيونة من شافها ما تبعها تمشي طرف ولا تمايل ولا دلاج نصيحتي يا سامع القول طعها لو قلب هالك بالغلاء مثل هداج ما لذ من قصة غلم مقتنعها حب الخطا ما الحب مثل حب الأزواج وترى القصائد بعضها نخترعها مو بضرورة كل موقف اللي أنت عبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر بينكود اثنين وعشرين سبعين سبعين سبعة عبد الله